ربنا آمننا بما أنزل واتبعنا الرسول بتبنا مع الشهدين وما كَوْوَ مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاتِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى كَالَّذِي إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثم إليَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ تَفَرُونَ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاقِرٍ وَأَمَّا الَّذِينَ عامل الصالحات سيوفيهم أذورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نسلوه عليك من الآيات والذكر الحكي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم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 وَنِزأَنا وَنِسَأفُم وَأَمفُ سَنَا ثم فُتَكُمثُم مَنَ بالتَهيل الفَنَجَ الله على الكَادِبِين